اللهم إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إن الحمد لله لك لله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله يا قاصد بيت الرحمن للحج ونور الغفران بشرك بحج مبرور يهديك لجنة بشرك بحج مضرور اهدي للحج ونور الغفران بشراك بحج مضرور يهديك لجنة رضوان بشراك بحج مضرور يهديك ونور الغفران بشراك بحج مبرور يهديك لجنة رضوان بشراك بحج مبرور يهديك ونور الغفران بشراك بحج مبرور يهديك لجنة رضوان بشراك بحج مبرور يهديك وقين يبتسم كزهر البستان وروحي داخل نفسا تشتالي بهذا القران لبيك اللهم لبي. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم, لبي. لبيك اللهم